فهل اتاك حديث موسى اذ را نار فقال لاهلهم كسو اني انست نار لعل اني انست نار لعل اتيكم منها بقبس او أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَخْتَرُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي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 سنعيد سيرتها الأولى. وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب إشرح لي صدري. وييسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزرى وأشركه في أمري كينسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بِنَا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى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 117. قال فمن ربكما يا موسى 118. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا 119. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب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 إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف مَا صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال منتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع نخل ولا أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فقض ما أنتقاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولو ولا يملك لهم ضرو ولا نفع ولا قد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن مافوتتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري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 وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ خُلْدٍ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سُوءَ أَتُهُما وَطَفِّقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كُلُّ مُتَرَبّصٍ فَتَرَبَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنْ يَهْتَدَى